السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله مساءكم بالمسرات الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والك يوم الدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وسيدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وصلني إيميل ورسالة غريبة أرسله لي أحد الناس وقال لي أرجو التأكد من هذه المعلومات هل هي صحيحة أو لا فقلت له أرسل وسأرغ فأرثى لي الإيميل فلما قرأت هذا الإيميل وإذا رجل من البحرين يقول اسمه عبد الرحمن عمر وهذا الرجل يدعي أنه التقى به وكان يحبني كثيرا بي ثم بعد ذلك لما عرفت أنه من مملكة البحرين طلبت منه طلبا غريبا ألا وهو أن يقلد أصوات الشيعة ويسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأحتفظ بذلك التسجيل فلما قرأت هذه الرسالة تذكرت قصة قديمة مضى عليها سنوات وذلك أنه أشيع وأثير في يوم من الأيام فتوى تنسب إلى الشيخ ابن بن باز أبي عبد الله رحمه الله تبارك وتعالى تقول هذه الفتوى أمرا غريبا فلما سمعتها من الناس قلت أتثبت فشددت رحلي إلى مدينة الرياض إلى المملكة العربية السعودية ودخلت على شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز العلامة رحمه الله تبارك وتعالى فقلت له أريد أن أسألك سؤالا وهو عبارة عن فتوى نقلت عنك فأحببت أن أتثبت فقال لي أذكرها فقلت له نقل عنك أنك تقول كي توكيت فلما ذكرت له تلك الفتوى استرجع وحوق له أي قال لا حول ولا قوة إلا بالله إن لله وإنا إليه راجعون يكذبون عليه كذبوا على الله وكذبوا على الرسول من أنا من أكون حتى لا يكذب الناس علي تذكرت هذه المقابلة وهذه الكلمات النيرات من الإمام العلامة ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى فقلت في نفسي فإذا كان ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى يقول من أنا ومن أكون حتى لا يكذب الناس علي فرددت هذا الأمر على نفسي فقلت في نفسي ومن أنا ومن أكون حتى لا يكذب الناس علي وقد كذبوا على الله وقد كذبوا على رسوله وقد كذبوا على إمتي المسلمين ولن أطيل عليكم فإن هذه الرسالة التي وصلتني أرسلتها إلى الإخوة لتكون في منتدى المنهج موقعي ولكم أن تناقشوها وتردوا عليها و تتفحصوها وأنا سأنقل عبارات من هذه الرسالة ثم أرد على ما تيسر منها لأنه لا يمكن أبدا أن أرد على كل, على كل تلك الترهات التي ذكرها في رسالته تلك فسأذكر بعض الأمور التي ذكرها في هذه الرسالة فقال هذا الرجل وهو من يسمى بعبد الرحمن عمر البحراني يقول في هذه الرسالة إنه من عائلة سنية معروفة في البحرين درس في السعودية وهو حاليا إمام مسجد في مدينة الرفاع في مملكة البحرين فأقول ابتداءا يا من تدعي هذا الأمر وهو أنك من عائلة سنية من البحرين وأنه إمام مسجد في الرفاع قد سألت بعض الإخوة في البحرين وهما الأخ علي القضيب أبو خليفة وسألت الأخ أبا حسين عبد الناصر وغيرهم سألتهم هل تعرفون إمام مسجد في البحرين في الرفاع الغربي أو الشرقي بهذا الاسم فقال لا ندري ولكن نسأل فسأل ثم أتياني فقال أو أخبراني فقال لم نعثر على إمام مسجد سألنا حتى المحافظ هناك وسألوا عن أئمة المساجد هناك وسألوا الأوقاف هل يوجد إمام مسجد بهذا الاسم فقالوا لا يوجد إمام مسجد بهذا الاسم ولذا أنا أقول لهذا الرجل إن كنت صادقا في دعواك فأمضل لثام عن وجهك واكشف رأسك وقل أنا فلان ابن فلان وقابلت عثمان الخميس في ذلك اليوم وقال لي كيت وكيت وأنا مستعد أن أقابله وأدعي هذه الدعوة التي وأن يحدد المكان والزمان والطريقة التي التقيت بها مع هذا رجوه في البحرين وأنا في الكويت لأنه يقول أنني التقيت به فقلت له قلد لأصوات علماء الشيعة وسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخذت هذا الذي فعل ونقلته في قناة المستقلة وقلت هؤلاء علماء الشيع يسبون أصحاب النبي ثم فتحت التسجيل وإذا بصوتي هذا الرجل وهو يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنا أقول ابتداء عنه. حدث العاقل بما لا يعقل فإن صدق فلا عقل له هل عدمنا أشريطة حسين فهيد وعبد الحميد المهاجر ومرتضى الشيرازي وغيرهم من السبابين واللعانين الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليلا نهار بالصوت والصورة وهم علماء معروفون عند الشيعة ومنهم الفال وغيرهم علماء معروفون عند الشيعة هل عدمن هؤلاء حتى أذهب إلى رجل النكره ثم أقول له تعال سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف أستجيز ذلك وأنا أرى أن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني من من والفجور بل من الكفر بالله تبارك وتعالى فكيف أستجيز أن أذهب إلى رجل أقول له سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دعني أسجل صوتك فلا شك أن هذا كذب وزور من هذا الرجل